وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أ يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم